فبنت الشيخ شخص مصاب بثلث البول وأحيانا يبدأ في الصلاة وقبل أن يتمها يحس بنزول بعض قطرات من البول فماذا يفعل وماذا يفعل مرضى المسالح البولية قال العلماء إن الوضوء ينتقض بالخارج من السبيلين إن كان خروجه في حال الصحة فإن خرج حال المرض كالثلث كان صاحبه معذورا وللفقهاء في ذلك خلاف فالشاه قالوا ما خرج على وجه السلس يجب على صاحبه التحفظ منه بأن يحشو محل القروج ويعصبه فإن فعل ذلك ثم توضأ ثم خرج منه شيء فهو غير ضار في إباحة الصلاة وغيرها بهذا الوضوء وذلك بشرط أن يقدم الاستنجاء على الوضوء وأن يوالي بين الاستنجاء وبين الوضوء والصلاة يعني بعدها مباشرة نعم وأن تكون هذه الأعمال بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء فرضا وما شاء من النوافل وتكون النيه في الوضوء هي الاستباحه لا رفع الحدث لأنه لا يرفع بل مستمر والمالكية قالوا لا ينتقض الوضوء بما خرج حال المرض كالثلث بشرط أن يلازم أغلب أوقات الصلاة أو نصفها وأن يكون غير منضبط وأن لا يقدر على رفعه بعلاج ونحوه وذلك على المشهور من مذهب مالك وهناك رأي عنده لأن السلس لا ينقض الوضوء ولكن يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمن ومتى استوفى السلس هذه الشروط نذب الوضوء منه ويصلي صاحب السلس بوضوئه ما شاء إلى أن ينتقض بناقض آخر أما الحنفية فقالوا من به سلس بول أو ريح أو استحاضة مثلا يقال له معذور إذا استمر عذره وقتا كاملا لصلاة مفروضة ويتوضا لوقت كل صلاة ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل وينتقض وضوؤه بخروج الوقت على تفصيل في ذلك وعلى المعذور أن يدفع عذره بكل ما يستطيع الحنابلة قالوا لا ينتقد وضوء من به سلس بشرط أن يغسل المحل ويعصبه جيدا وأن يكون الحدث دائما وأن يكون الوضوء بعد دخول الوقت وعليه أن يتوضأ لكل وقت ويصلي بوضوئه مع الفرض ما شاء من فروض ونوافل والله أعلم